ما وَمَا وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود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 عملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروه وتعيا أذنوا واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكته واحدة في يومئذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك وعدى فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولوا ها أقرأوا كتابه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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم من جهنم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلقوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له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 كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تزيلون من رب العاليمين تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن وبَأَنَّ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ عَبَدْتُمُ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون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 توفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا، ثم إن لدعوتهم جهارا، ثم. لهم إصرارا، فقلت استغفر ربكم إنه كان وفرا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جن. ويجعل لكم مَا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا الشمس سراجا، والله أم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا في قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم نسوا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من تذر على الأرض من الكافرين ديا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجر كفرا، رب اغفر لي ولوالدي ولي ولا تزيدهم ظالمين إلا تبًا